صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا خير في كثير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 إِلَّ شَيقََ مَريدَ عَنَوُ اللهَّ وَقَالَ لاتَّخِذًا مِنْ غِبَادٍ كَ نَوصبًَا فَسُْض وَلَأُظِلنَّهُم وَلَوْمَنِّيَ النَّ هَذَا نَزَّلَ الْأَنْعَامَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَنِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِيدُهُمْ وَيُمَنِّ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 تحتها سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله أكبر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 وَايرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا جامع ان لم يذهبوا حتى يستاذن ان الذين يستاذنونك اولىك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء اعلموا الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا